ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سائل فلاتا وهم ما بن امتي ربك فحد